بعد أيام ليست بالبعيده ستبدا الانتخابات البرلمانيه في جمهورية مصر العربية ومجلس الشعب القادم غايه في الأهمية وذلك لعلتين السبب الأول أن الغالبية في هذا المجلس ستتشكل منها الحكومة التي ستحكمنا في المستقبل وهذا امر جلل بد أن نستشرف مستقبلنا من خلال اختياراتنا في مجلس الشعب القادم الاغلبيه تشكل الحكومه اللي جايه من تريدون ان يحكمكم يا عباد الله عايزين حكومه تحكمنا تحبس الدين في المساجد وتحصر الاسلام في الشعائر وتقصي شريعه الاسلام عن البلاد اختيارك هو اللي يحدد ولا عايش تصلح لنا الدنيا بالدين تتقي الله لا. لا تسوسنا بما حرم الله لا تملا البلاد بالمنكرات التي حرمها الله مجلس الشعب القادم لازم كلنا نشارك فيه لازم نخرج ونشارك ولا نتقاعس ولا نتكاسل مجلس الشعب القادم غايه في الاهميه الغالبيه هتشكل الحكومه اللي هتحكمنا ثانيا سينتخب من من اعضاء هذا المجلس 100 هم الذين سيكتبون الدستور الذي تحكم به مصر ربما مئات أو عشرات السنين في المستقبل من هنا كانت الخطورة وعلى ذلك لابد لكل واحد من المصريين أن يخرج وان يشارك وان لا يتقاعس وان يطلق السلبيه طلقه ثالثه بائنه بينونه كبرى ولكن هناك من يسمع هذا الكلام ويقول ايه يا شيوخ ايها الشيوخ مش كنتم بتقولوا لا تشاركوا في الانتخابات مش كنتم ما بتشاركوش ابدا في الانتخابات ما الذي تغير الان اولا قضية المشاركه في الانتخابات هذه مساله اجتهاديه عصريه نظريه يجوز لنا ان نجتهد فيها ولا ينكر في المسائل الاجتهاديه على مخالف ما دام لم يخالف اجماع ما دام لم يرد نص قطعي ولذلك ترى اهل العلم قديما وحديثا منهم من قال بوجوب المشاركه في الانتخابات هن من قال بالجواز بضوابط ومنهم من منع فلا ينكر فيها على مخالف لكن جل أهل العلم سيما في هذه الانتخابات وفي هذه الظروف التي نمر بها على جواز المشاركه في هذه الانتخابات من اجل اقرار الحق من اجل انكار المنكر من اجل التمكين لشريعه الاسلام في البلاد ايه اللي اتغير الان الظروف تغيرت تماما من الممكن الان ان ننتخب اعضاء اياديهم متوضئه تاريخهم مشرف ثيابهم بيضاء من الممكن الان لو شاركنا ان تكتسح في الانتخابات القادمه ايادي بيضاء وجوه متوضئه ضمائر عامره قلوب تقيه اعضاء يعرفون الله ويوقرون الله يعرفون رسول الله ويستنون بسنه رسول الله اعضاء يؤيدون الحق ويدعمونه ويقفون في وجه الباطل بكل قوه اعضاء لا يمرون قوانين فسقه الله وتحل الحرام وتحرم الحلال اعضاء يصدعون بكلمه الحق مهما كانت مر تحت قبه هذا البرلمان يا عباد الله هذه الاحزاب وهذه الانتخابات ليست غايه بل وسيله حتى تطعمر مصر لقال الله قال الرسول فنصلح الدنيا بالدين فنربح دنيا واخرى الوضع الان تغير تماما ثانيا انتم تعلمون انه لم يكن هناك انتخابات في مصر قبل ذلك كلها مزوره انما الانتخابات اللي جايه دي يرجى ان شاء الله ان تكون انتخابات حره ونزيهه وتحت الاشراف القضائي الكامل احنا ما كناش بنشارك واحنا لوحدنا 3/4 الشعب المصري ما كانش بيشارك في الانتخابات لانه عارف ان انتخابات مزوره كلها غش كلها كذب انتخابات كلها غش كلها كذب كلها تزوير غالب هذه المجالس كان يكتسحها من الجهله الذين ترضى عنهم الحكومه او الذين يشترون ضمائر الناس المتسلقون الوصوليون الا من رحم الله فوا عجبا من انسان لا يعرف كيف يتوضا بيقرا الفاتحه غلط ويجلس في مجلس يخطط لصياغه حاضر مصر ومستقبل مصر رجل لا يركع لله ركعه رجل لا يحسن الوضوء راجل لا يحسن قراءه الفاتحه راجل كل مؤهلاته شهاده محو الأمية ومزوره عشان يدخل ده بقى سعادته هيقعد كده ويتربع على الكرسي عشان ايه يراقب اداء الحكومه عشان ايه يرفض او يقر القوانين علشان ايه عشان يعمل استجواب لوزير عشان ايه عشان يناقش الموازنه العامه للدوله ما مؤهلاته ما خبراته ما علمه ما ثقافته هو كان عندنا انتخابات اصلا هل جل اعضاء مجلس الشعب السابقين كانوا يمثلوننا حقيقه كان كله كذب وكله تزوير وكله غش وكانت النتائج معروفه سلفا ان الحزب الوطني المبارك سيكتسح ولذلك كل الانتخابات دي افرزت ايه افرزت احجار على رقعه الشطرنج كان سيد قراره بيحرك اعضاء مجلس الشعب كما يحركها الذي يلاعب عرايس الكرتون عارفين الليله الكبيره وسامحوني عارفين الراجل اللي بيلعب عرايس الكرتون ده كان سيد قراره بيعمل كده ولذلك كنا نتفرج على جلسات مجلس الشعب اللي فات واللي قبله واللي قبله واللي قبله نهلك من الضحك الرجل يقول واقترحت الحكومه قانون كذا هل توافقون موافقه هل توافقون مفيش بينهم دقيقه موافقه هل توافقون ما يبصش للاعضاء ووعله في الورق موافقه ما احنا عارفين احجار على رقعة الشطرنج عرائس الكرتون يحركها سيد قراره باصابعه وما اكثر القوانين التي فصلها سيد قراره وما اكثر القوانين التي فصلها ترزيه القوانين في مجلس سيد قراره لم يكن في مصر انتخابات اصلا مش عهد مبارك بس قول من 60 سنه لم نعرف انتخابات حره نزيهه شفافه قط منذ 60 عام الى الان اللي بينجح الذي تريده الحكومه